تَدْعُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يوم يقوم, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لفي سجين وما أدراك ما سجين كلا ان كتاب الحجج لفيسجين وما اجراك ما سجين كتاب مبقوم كتاب مبقوم ويل يوم عيد للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتاد اتيم وما يكذب به الا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى كلا انهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون كلا انهم مع ثم انهم لصالح الجحيم ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّطْقُومٌ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّطْقُومٌ يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم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 وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وإذا مروا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مرضوا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا سفيهين واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا وَإذَارَ أَوْهُمْ قَ إَِّهَا أُول إلَ وَمَا أَرْسَلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ وَمَا أَرْسَلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَائِكِ يَا هل سوء بالكفار ما كانوا يفعلون هل سوء بالكفار ما كانوا يفعلون